وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو طلقتهم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أب ولا جلودكم ولكن ظنات أن الله لا يعلم ظنات أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أردافكم فأصبحتم من القاترين اَيُصْبِحُونَ فَنارٌ مَثْوًى لَهُمْ وَاِن يَسْتَعْذِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَقَدْ يَضْنَى لَهُمْ طُرُقًا فَيَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قد خلت من قبيلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولا نجيزهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها ذر القل جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أجرنا الذين أضلنا من الجنة والأنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأستلين